وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِصَّادُونَ وَإِرْصَادًا, وإرصادا مَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْنِكُم مَّا إِنْ أَرْدَنَا لا تقم فيه ابدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقم فيه في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أن من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بني امنهم الذي بنوا ريبا في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علي حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا لهم حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهد دين الله فاستبشروا بذلكن الذي بايعتم به وذلك هو الفرج الناظر